ومن الذين قالوا إنا نطارا أخذنا ميتاقهم فنتو حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وتوف ينبئهم الله بما كانوا يَا الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم يبين لكم كثيرا مما كنتم تخطون من الكتاب ويعرفون كثيرا فدجاءكم من الله وكتاب مبين يهدي به الله من استبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى طراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله والمتى حبن مريم قل فما يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المتى حبن مريم وأم وأمّه ومن في الأرض جميعا وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما وللله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير